يا جرح الهوى تبسم المهدي الكل جرح بلسم بس هو اللي للرازي وابن لا عيسى ابن مريا يا جرح الهوى تبسم يا جرح الهوى تبسم المهدي الكل جرح دلس بس هو اللي دعوينا للراسي وبمسينا لا عيشا ابن مريام يا جرح بس يا جرح الهوا وتبس يا جرح الهوا وتبس المهدي الكل جرح دلس اه بس هو اللي دعوينا اقل صوت سيفن يا جرح الهوى تبس يا جرح الهوى تبس مهدي الكل جرح دلس يا لا الهوى تبس مهدي جرح دلس بس ماريا يا جرح الهوى تبس اسمع اسمع شايلك اشتياق يا جرح الهوى احلى شفاعة كل ارسم بسمة فرح مثل اللي قاعد معيته ورود من يزرعها فلاح لا تنسى وعد يا جرح ليام والهم عنك مزال راسك التعب والقهر والضيان حاجك يا ساترك عمورك عشتها بالظلمه ولياليك ما مر بها مصطفى مشلاك الفرج يا طالب النور نور ابن الحسن لا اسمع همسه المهدي جيت وبلسمك عندي اسمع همسه المهدي جيت عندي بسك لات ونبسك ارحم يا جرح نفسك بسك لات ونبسك ارحم يا جرح نفسك كل الماكه تتالم يا جرح الهوى يا يا جرح الهوى راسي والبنسين <تصفيق> بس هو <تصفيق> إيه؟ لا عيسى. ويحجز علم يا ويل للراسي والبنسين عيسى يا عيسى بالداريه يا جرحا وذس ويحكي زحل البنسينه يا ابو يكشف عن خفاياك اسمع اسمع وروح للمسيح بنظره يطيب كل من جرح فتك بالاكما والابرس ولمواك كشيت حير وياك لن الشاغ حسه هوايا ما دي بالحب تنزف دمعك والبهد الطبي الكل علم هو اللي يعرف تيد تاخذ علاجك تاج العافية تاجك تيد تاخذ علاجك تاج العافية تاجك طولك من يوم مركبه كفر او جاموريتك تطوفا من كل العلل تسلم يا جرح الهوى بس هذا الحاج شاء الله لا نسى ومنسينا لا عيب يا جرح يكشف عن خفايا وروح الله المسيح بنظر الطيب كل من جرح فداك يا من العقمه والابرس بس يتخير يا لن الشاقه حسه هوايا ما ديت بالحب تنزف دمعات والمهدي الطيب الكل المبيك هو اللي يعرف تتاخذ علاجه تاج العافيه تاجك بيتاخذ علاجه تاج العافيه تاجك بطولك من يوم الكفه كبرى جبرتك تطفا ومن كل العلالك السلام يا جرح الهواء عليك يا قدس الالم للعيد اهني انا وكل لوطان لا تتعجبوا تسالني يا عي وتظن بي غلطه ميلاد لامل عيدك والافراح ليله نصف شعبان ليله نصف شعبان امسح دمعتك هذا المشوق انزاح الثوب لحزان وين يروح وشارك جارك بهاي المسرات روح روح اهمل لبنان وقصد للعراق ودجله الخير قل له شبيك زعلان انت مايدي اهديك يا ابو ضحكه الحلوه والله الدنيا ما تسوى يا ابو ضحكه الحلوه والله الدنيا ما تسوى افرح يا عراق وكره وانصب لي الحفل خلصت العمر بالهج يا جرح الهج قاعده قاعده قاعده تتحج ابو تسالني عيت وتظن بي غلطه ظن بي عيدك والافراح لاله نصف شعبان امسح دمع هذا المشوق انزح ثوب الحزن جارك ركبه هاي المسرات تروح تهنئ ابنا وقصد للعراق ودجله الخير كلش بيك زعلت افرح يا عراق افرح ونصب للحفل مسرح افرح يا عراق افرح ونصب لي الحفل مسرح خلصت العمر بالهج يا جرح الهوا وتبسم من استبداب العراق يكفيك السهر يا ازرق العين ومجفنا كونا ناصل طحنه بقلبك شكاكين زرع جسمك الغام يا عراق بيك تفجرت من قاسه عليك وصارت بالصراع ضام ولا رقصت على جرحك يا ابو الزاد فيها ليلا رقصت للنهايه لكن شلون هي بحب الاعدام مهدي مهدي مهدي مهدي هذا المهدي وانصاره اخذوا للصدر طاره هذا المهدي وانصاره في داوله الصادقاره و جنبي رسال قدام يا جرح الهوات بس والفراق يكفيك السهر يا ازرق العين غمض جفنك ونا الناس الطعنه بقلبك شكاكي وزرعت جسمك الغام بيك تفجرت من جاسد حلك صارت بالصراخ ضا وغيرك فط على جرحك يا ابو الزاد دارت بيها لي رقصت من النهايه شلون وهي بحبني العدان صارت ترقص قبالي وانت تغني موال هذا المهدي وانساره اخذوا لي الصدر شعره وتكمن غسال بالدنيا جر لا تخلي الهم يذيكي يا من كل لك حساس يا اللي تربتك الكرمه حسين وطيبت جنه الناس يا الصبر تصبر من حامي الجار وعزم القمر عباك لا تبكي على قبر الهادي المنطاح وتظل تشكي للناس يطلع <تضع> المهدي ويذكرك يا ابن القبة الماس مهدي مسجد السهله بيهتلل للقبلة باخر مسجد السهله بيهتلل شبل العسكري تشوفه ينصب قبة بالكوفة شبل العسكري من على الشامنين التام بيتك انكا انت الهم يبكيك يا بنت لك حساس ايال بتربتك من تربه حسين وطينك جنه باه ايال صبرك صبر من حامي الدار وحسبكم العبا لا تبكي على قبر الهاشم الطاه وتبرك شكل الناس ليش ليش ياك يطلع المهدي داكبي يا القبة الماس باشر مسجد السهلة فيه تهلل القبلة باشر مسجد السهلة فيه تهلل القبلة شبن تشوفه ينسق قبة الكوفة شبن العسكر تشوفه الكوفة من حاله شمل الليل دام يا جرح الهوى تبسم صل على محمد وآل محمد